رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقدة انتقال ملك المبيع للمشتري واستحقاق البايع للثمن متى يكون هل يكون عند البيع أم يكون عند انتهاء مدة الخيار؟ لأن مدة الخيار عرضة للفسخ ورجوع المبيع إلى البائع ورجوع السمن إلى المشتري. ففي المسألة قولان هل ينتقل المبيع بنفس العقد أم ينتقل بانتهاء مدة الخيار ولزوم البيع وسيظهر ما يترتب على هذا إن شاء الله نعم وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه لأنه عقد كاسر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه ما هو خيار الشرط إلا بعد انقضاء الوقت المحدد فيه الخيار لأنه عقد قاصر لأنه ما لزم البيع إلى الآن محتمل أن يرجع المبيع للبائع ويرجع الثمن للمشتري ولا يكون هناك بيع لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف لأنه سيأتينا ولا يجوز التصرف تصرف كل واحد منهما فيما هو من صاحبه يعني لا يجوز تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه لانه في مده خيار ولا يجوز تصرف البائع في الثمن لانه محتمل يعود الى صاحبه فهو لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك ما ينقل الملك لانه ما تم البيع كالهبة قبل القبض. الهبة قبل القبض لا تلزم. لو اعطيت شخصا مثلا شيئا ما ولم يقبضه ما تمت العطية. فاذا قبضه تمت حينئذ. كالهبه قبل القبض لا يجوز للموهوب له ان يتصرف في هذه الهبه قبل قبضها لانها ما تمت لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عائشه رضي الله عنها ابنته جذاذ عشرين وسقا فمرض أبو بكر رضي الله عنه قبل أن تقبض عائشة الهبة فقال يا بني كنت منحتك جذاذ عشرين وسقا فلو قبضته لك وإنما هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله لما أحس بدروي أجله ما تنفذ هذه الهبة لأنها تكون من باب الوصية ولا وصية لوارث فالهبة قبل القبض ما تلزم ولا يصح للموهوب أن يتصرف فيها وهو لم يقبضها لأنها ما لزمت نعم والاول ظاهر المذهب والاول الذي هو انتقال الملك للمشتري هو عند العقد هو ظاهر المذهب قال هو ينتقل لكنه انتقال موقوف والا الانتقال انتقل نعم لان البيع سبب لنقل الملك لان البيع سبب لنقل الملك فالبيع تم وبتمام البيع ينتقل الملك الا ان هذا البيع موقف على الخيار والا البيع صحيح نعم فنقل عقيبه كالمطلق فنقل عقيبه كالمطلق يعني البيع الذي ليس فيه شرط خيار نعم ولأنه تمليك فأشبه المطلق ولأنه تمليك يعني هذا البيع والشراء تمليك للمشتري للمبيع تملكه فأشبه المطلق الذي لا خيار شرط فيه نعم وليس منع التصرف لقصور السبب وليس منع التصرف لقصور السبب لان سبب حصل الذي هو البيع والشراء ولكن البيع والشراء حصل وهو تام لكنه موقوف على المدة هذه نعم وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع بل لتعلق حق البائع في المبيع لان له الخيار نعم وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري هذا من فوائد الخلاف هل نقل الملك من حين العقد ام نقل الملك من حين انتهى مدة الخيار ما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار لمن تكون اشترى هذه البقرة وشرط الخيار له لمدة شهر هذا الشهر البقرة تحلب لمن يكون هذا الحليب هذا من فوائد الخلاف في نقل الملك هل ينتقل الملك من حين العقد ام من حين مدة الخيار إذا قلنا إن الملك ينتقل من حين العقد نقول حليب هذه البقرة لمن؟ لمشتري لو حصل تلف لهذه البقرة تتلف على من؟ على المشتري لأنها في ضمانه وقد انتقلت الملكية إليه فمدة الخيار يعني فائدة وناتج المبيع يكون للمشتري إذا قلنا ينتقل الملك من حين العقد إذا قلنا لا ينتقل الملك إلا بعد تمام مدة الخيار حليب البقرة هذه لمدة الشهر لمن يكون للبايع لأنها في ملكه لا تزال والخراج بالضمان يعني الفائدة والناتج من هذه الدابة أو هذا المبيعيا كان لمن عليه ضمانه لو تلف نعم سواء فسخل العقد أو أمضياه لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل الغلة مثل ما يحصل من مثلا الحليب واللبن والركوب وغير ذلك والنماء المنفصل مثل اشترى ناقة في محرم وهي خلو من الحمل ما فيها لقاح فحملت واشترطوا الخيار لمدة سنة فحملت مدة الخيار هذا ووضعت ثم بطل البيع فسخ أحدهم البيع لمن يكون الولد هذا هذا نماء منفصل لكل للمشتري إذا قلنا إن العقد المبيع ينتقل للمشتري من حين العقد فنماؤه المنفصل له للمشتري لأنها لو تلفت لكانت في ضمانه فالولد هذا الذي حملت به ووضعته في مدة الخيار كل المشتري أما إذا كانت حامل به من أول ثم وضعته بعد البيع باسبوع أو شهر أو نحو ذلك في مدة خيار فهو تبع أمه لأنه كان موجود وقت البيع نعم. ولأنه من ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه فالناقة أو البقرة حينما اشتراها دخلت في ملكه ولو تلفت تلفت على حسابه سواء فشخ العقدة أو أمضياه فهي فالنمع هذا للمشتري نعم لأنها في ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان يعني الفائدة فائدة هذا الحيوان ونحو ذلك بالضمان يعني على لمن يضمنه مثل مثلا اشترى هذا البيت واشترط الخيار لمدة ستة اشهر فالمشتري استلم البيت وسكن فيه قبل تمام ستة الاشهر بدا لاحدهما فسخ البيع سواء فسخه البائع او المشتري سيئا فهل يطالب المشتري باجره هذه المده التي سكن في البيت مده الخيار لا لا يطالب لان الخيار البيت في ضمانه والبيت في استلامه والخراج بالضمان مثل حليب البقره او الناقه ونحوها يكون الفائده للمشتري ولو عاد البيت الى صاحبه الاول نعم. وعلى الروايه الاخرى هو للبائع والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق وعلى الرواية الأخرى التي تقول عنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، انقضاء مدة الخيار هو للبائع حليب البقرة والناقة للباية وأجرة البيت هذه الفترة للبائع وهكذا لأنه من تقل الملك للمشتري وإنما هي لا تزال في ملك البائع ثم الحكم في ضمانه لو تلفا البيت او تلفت البقرة او تلفت الناقة على حساب من تلفت على البائع لانها ملكه لا تزال في ملكه ثم بعد ذلك ينظر من اتلفها كالمبيع المطلق كالمبيع المطلق اذا تلف فينظر من المتلف له فان كان تلف بآفة سماويه فهو على حساب البائع لأنه في ملكه وإن أتلفه آدمي ينظر إن كان فالمشتري بالخيار إن شاء طالب بالبدل لمن أتلفه وإن شاء أخذ الثمن والشرح. نعم. فصل وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار. لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه ولن قطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار مدة الخيار يكون موقوف بينهما لا يتصرف فيه البائع لأنه عبارة أنه انتقل عن ملكه، ولا يتصرف فيه المشتري لأنه لم يثبت في ملكه حتى الآن ما يدري يمكن يفسخ البيع، فلا يتصرف أحدهما فيه طيب. ماذا نقول في حليب الناقة والبقرة؟ نقول لا هذا لا بأس. هذا خراج وهو لمن قررنا أن هذه الدابة في ضمانه السيارة المشترات بالخيار نقول لا يجوز أن يستعملها إلا للنظر في مدى صلاحيتها من عدم صلاحيتها. يستعملها ليكشف عليها لكن يستعملها في اسفار مثلا لا يستعملها ليتاكد من صلاحها فقط نعم فان تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك فان تصرفا بغير العتق العتق له احكام خاصه و الاسلام يتشوف الى العتق ويحرص عليه ولهذا جعل كثيرا من الكفارات اولها عتق رقبه وبعض الكفارات هو بالخيار بين عتق الرقبه وغيرها لكن مثل كفاره قتل الخطا عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين كفاره الظهار اولا عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا كفاره الوطع في نهار رمضان للصائم عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. كفارة اليمين هو بالخيار بين عتق الرقبة وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإذا لم يجد واحدا من الثلاثة صام ثلاثة أيام فالإسلام يتشوف إلى العتق والرق وتحريره من محاسن الإسلام فهو جعل الرق سببه الكفر ما استرق ابن آدم إلا لمعنى في نفسه هو السبب فيه دعيا إلى الإسلام فابى وغخب في هذا فابى فعقوبته حينئذ أن يكون رقيقا إذا أخذ بالقوة يباع ويشترى هو الذي أهان نفسه ثم لعله بعدما كان رقيقا لمسلم يسلم فاذا اسلم فالاسلام يحث على تحريره ولا ما ينجم يحث على تحريره بهذه الكفارات ولهذا تصرف المشتري او البائع في مده الخيار ما ينفذ الا في حال العتق لتشوف الإسلام ورغبته في التحرير والعتق فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك مثلا اشترى هذا الرقيق وجعل الخيار لهما لمدة اسبوع خلال الاسبوع هذا احدهما البائع والمشتري المشتري باع الرقيق بيعا اخر ما ينفذ وصى به لشخص ما ينفذ وهبه لشخص ما ينفذ لانه ما تم الملك المشتري اشترى لكن تعلق به حق البائع والبائع باع لكنه منتقل عنه انتقالا كليا فلا ينفي التصرف واحد منهم الا في شيء واحد وهو العتق فاذا اعتق البائع فنقول تعيد القيمه التي اخذتها للمشتري وخلاص وانتهى الامر لأن عتقك إياه دليل على رغبتك في فسخ العقل فذلك مثلا بعد ما بعت هذا الرقيق بعشرة آلاف ريال فكرت ماذا تعمل بعشرة الآلاف ريال ماذا تنفعك فيه قلت أبيعه على ربي اعتقه لوجه الله فأعتقته فحينئذ بيعك إياه بعشرة آلاف انفسخ لأن لك الخيار ورغبت في فسخ العقد مع زيد وعقدت العقد مع رب العالمين اعتقته فإن اعتقه المشتري المشتري شرع والبايع له الخيار والمشتري له الخيار لكن المشتري راغب في الأجر فأعتقه ثم فسخ البائع البيع قال أنا في مدة الخيار والمشتري أعتق ماذا يكون العتق ينفذ لأننا نحبه ونتشوق إليه ونقول للبايع لك الثمن. هل هو الثمن الذي اتفقتم عليه؟ لا. له الثمن حال رغبته في فسخ العقد. يكون له الثمن ليس الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع لأن لو قلنا الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع قلنا معناه ما صار بيع لكنه الراغب في فسخ العقد فلا والمعقود عليه مستحيل أن يرجع الآن لو كان ممكن يرجع رجعناه اليه لكنه عتق فالعتق انقذه فلا يرجع الى الرق ولكن للبائع قيمته الان لانه قد يجوز انه باعه بالف ثم تبين له انه مغبون فلا نقول لك الألف نقول كم يسوى العبد هذا حال دقة قالوا يسوى خمسة ألاف نقول تعيد أنت أيها المعتق قيمة العبد الآن حاليا خمسة ألاف يقول أنا ما أنا بايعه أصلا بكذا واشتريته أنا اشتريته بألف اشتريته بألف واعتقته فأنا أدفع للمشتري ألف للبايع نقول لا تدفع له قيمته لأنه يريد استرجاعه فكانه الآن تشتريه منه شراء الآن ماذا يساوي فتدفع له للبايع قيمته الآن وهذا معنى قوله فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرهم فهما لذلك أما التصرف بالعتق فينفذ نعم وعنه في تصرف المشتري انه موقوف إن فسخ البائع بطل وان لم يفسق صح لعدم المبطل له ذكرها ابن ابي موسى وعنه رواية اخرى في تصرف المشتري انه موقوف لان الملك انتقل اليه لكن تصرفه هذا موقوف ننظر ان فسخ البائع العقدة فتصرف المشتري حينئذ بطل يعود المبيع الى صاحبه الذي باعه فان امضى البائع البيع نفذ تصرف المشتري اضاح ذلك مثلا الرجل اشترى من زيد بيت وشرط الخيار لهما لمدة شهر المشتري وهب هذا البيت هبه لاخيه لابيه لجاره لكذا الى اخره وهبه لاي شخص نقله من ملكه نقول حكم هذه الهبه موقوفه ان كان البائع ما رجع في فسخ البائع فتصرف المشتري في هذه السلعه صرف صحيح وان رجع البائع في البيع ففسخه صار تصرف المشتري في الهبه هذا غير صحيح هذه الروايه الاخرى وعنه في تصرف المشتري انه موقوف ان فسخ البائع بطل بطل تصرف المشتري لانها تعود السلعه الى صاحبه يقول اعطني بيتي يقول اعطيته لاخي يقول لا اعطاكي او غير صحيح يرجع البيت لصاحبه وان لم يفسخ صح لان البائع رضي بالثمن وانتهى وما فسخ لعدم المبطل له لانه ما يوجد ما يبطل تصرف المشتري نعم ذكرها ابن ابي موسى وان كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك اذا كان الخيار للمشتري فقط مثلا المشتري اشترى البيت هذا بألف وشرط الخيار لنفسه لمدة شهر كأنه يريد ينظر إن كان يصلح لأخيه أو لجاره أو لسكن الفقراء والمساكين ونحو ذلك فهو أخذه وسمر عليه وإن كان لا يصلح رجعه لأنه الخيار له وحده فتصرف فيه خلال هذه المدة فتصرفه دليل رضاه ورغبته في انقضاء مدة الخيار واصلا البايع ما جعل له خيار الخيار للمشتري فقط فتصرف المشتري في مدة الخيار اذا كان الخيار له وحده تصرف نافل. صحيح نعم. وان اعتق المشتري العبد عتق لانه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة وان اعتق المشتري العبد عتق لانه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف اشترى مثلا وتم شراء ولكن في خيار لهما معا مده الخيار المشتري اعتق الرقيق قال اخشى يباغتنا الاجل وانا اريد هذا عتق لوجه الله ينفذ لانه اعتق شخصا يملكه نعم فان قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لانه عتق من غير مالك فاشبه